فَهَل تَرى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِم فَأَخَذَهُم أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّا لَنَمَا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلْهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَعِيَهَا أُذُنٌ وَعِيَه فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً سَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَ شََّّتِ السَّم أُ فَهِييَ يَوْمَئِذٍ واهِيه وَالْمَلَكُ عَلَى أَرجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشى رَبِّكَ فَووقَهُم يَوْومَئِذٍ ثمَمانِيَ يَوْمَئِذٍ تُعرَضونَ لَا تَخفى مِنكُمْ خَافِيه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 قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِكَ هِن قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن ٱلرَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ وَلَوْ تَطَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ